بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 اننا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الابقان فهم مقبوحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا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 من يتبع الكرة وخشي الرحمن بالغيب فبشره بما أوفى له وأجر كريم إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثاره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 شاء من أقصى البدينة رجل يسعى قال قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا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 أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ مَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا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 أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار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 وَيُفِيخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَ مِمَّا قَتَلْنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة انت اليوم في شغل فكه هو مو في ظلام على لا راقم التكئ طوب فيها فانكن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 اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أغدلهم بما كانوا يكسبون ولو لشاء لطمسنا على أعينهم فاستفقوا الصراط فأنا يبصرون ولو لشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمره نكسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليُذّر من كان خيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعانا فهم لها مالكون وذللناها لهم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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جد مخبرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون إِذْ يرى يَرَ الْإِنسَانُ أن